تأخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون وقد كفروا بما جاءكم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم ربكم أنتم منو بالله ربكم إنكم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبطغاء مرضات تسرون إليه بالمواد وأنا أعلم بما أخفيتم وما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل